وَقَالَ الَّذِينَ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا وَقَدْ دَنَا إِلَيْنَا مِّنَ الْأَذَٰنِ فَجَعَلْنَاهُ تَذْكِرَةً فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ مَ إذ خييرس تَ قَر وَحستَن مَطلَ وَيمَ ت الرحمن وكان يوماً على الكافين عسيراً ويوم يعب فلت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَن ذِكْرِكَ دَائِبًا آمين وك وَكَفَأَ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كذلك ينثبت به فؤان